قد قدمنا إضاحه في أول سورة سبا في الكلام على قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قدمنا أيضا إضاحه وبينا الآيات القرآنية الدالة على المعية العامة والمعية الخاصة مع بيان معنى المعية في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات أي واضحات وهي هذا القرآن العظيم ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والهدى وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في قول الله تعالى في الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح فقوله في الحديد ليخرجكم من الظلمات أي بشرط الإيمان والعمل الصالح بدليل قوله في الطلاق ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور الآية فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر عامة ولكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص بمن وفقهم الله كما دلت عليه آيات الطلاق المذكورة والله جل وعلا يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نورا يخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور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 وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقوله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى إن نحن نرث الأرض ومن عليها قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وهو جمع يمين وأنهم يقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء موضحا في آيات أخرى. أما سعي نورهم بين أيديهم وبايمانهم فقد بينه الله تعالى في سورة التحريم وزاد فيها بيان دعائهم الذي يدعون به في ذلك الوقت وذلك في قوله تعالى يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا الآية وأما تبشيرهم بالجنات فقد جاء موضحا في مواضع أخر وبيّن الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضا يبشرهم كقوله تعالى يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 الضمير المرفوع في قوله ينادونهم راجع إلى المنافقين والمنافقات والضمير المنصوب راجع إلى المؤمنين والمؤمنات وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قالوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم وقيل لهم جوابا لذلك ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بالسور المذكور وأنهم ينادون المؤمنين ألم نكم معكم أي في دار الدنيا كنا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات وندين بدينكم قالوا بلى أي كنتم معنا في دار الدنيا ولكنكم فتنتم أنفسكم وقد قدمنا مرارا معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن وبينا أن من معاني إطلاقاتها في القرآن الضلال كالكفر والمعاصي وهو المراد هنا أي فتنتم أنفسكم بمعنى أضللتموها بالنفاء الذي هو كفر باطن ومن هذا المعنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يبقى شرك كما تقدم إضاحه وقوله وتربصتم التربص الانتظار والأظهر أن المراد به هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر أي انتظارهم بهم نوائب الدهر أن تهلكهم كقوله تعالى في منافق الأعراب المذكورين في قوله ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء وقوله تعالى وارتبتم أي شككتم في دين الإسلام وشكهم المذكور هنا وكفرهم بسببه بيّنه الله تعالى في قوله عنهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسوف نكمل تفسير بقية الآية في لقائنا القادم بإذن الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله